وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُبَشِّرُوا الَّذِينَ آمَنُوا ۖ أَنَّ لَهُمْ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ وَيُؤَخِّرُ بَعْضَ الْخَيْرَاتِ لِلْآخِرِينَ ۚ وَمَنْ يُقَدِّمْ خَيْرًا